والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه حوراء عيناه جميلة حسنا بكر عدراه لم يطمثها إنس قبله ولا جاد فديتك روحا تراءت ضياه تعالت فضجت ملاك السماء واراہلی قطح چل یقین رو بھی فردوسی ہے سوشل قلفی في سن یو نگی بھی حلت لو نہل و زل تور وحل تلفیر اہم پن سلقری ری بنی لہن غصنها الاسنی بوری الهوى پل فطلت کیا در الجمان ہلم جی بدریل مسمت کال کا لفيض الغرام لام چن توری فلف آدھ مربی ملتی پشوق و انت في الخدر دهرا كلؤلؤة حفها الكبريا تضر مصدري شوقا إليك وما زلت أكتم شوقي حيا وأرمق خطوك في المعمعات فيزداد شوقي هواً واشتها فلما استقرت رصاص العداش بروحيك أرسلتها للسماء وذلك ما كنت ترنو له املاك مولا كذاكر رجا يعزون فيك ولم يعلم بماذا اعد لكم من عذاب وقد انا للثغر ان يرتوي نقي البهى وهبت لمولاك روح الفداء فكنت المجازة وكنت الجزاء فذاب عناقا وهامى وصالا وأسدي لستور الأساء فهل بعد هذا الغرام غرام وهل بعدهن يطيب البقاء